نور انطاع نجلبيه الروح القدس على محمد صوت من الليل استمعوا له وانصتوا لعله الشيخ مصطفى اسماعيل يتلو علينا ما تيسر من معاني الذكر الحقيقي جزاك الشيخ خالص القدير الرحمن الرحيم عن الذين هترتل بنه لتل ما والذين اووا وابن حسب الرحمن جنة للعفتين غيرها I see One, Inna the feet that لهم ما يشاء اونركي اولتهنا نذير يا وَلَا نُظِرُ الْقُرُونَ سَمَاوَاتٍ السلام اللغوب أصبت على ما يقولون وتبع بحمد ربك قبل فنوع الشمس وقبل فصب بالعلى ما خوي ما ما قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبع و. يَوْمَ يُنَازِي الْمُنَازِينِ مَسْكَادٍ قَلِيرٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الضَيْحَةَ الْخَقَةِ إنهم لدي قول مختلف، وفعلا. Well, see, I don't... ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك Altyazı وأوجدت منهم خيفة وأوجدت منهم خيفة قالوا لا تخف وبشده Amen. iete na bubuwa iete sorry وَدَلَنَا الصِّرَاطَ المستقيم. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ النَّاسِ وَرَبِّ اذْيَاكَ نَصَائِنَ اللَّهَ أَوْ أَيُّهَا الْعَالَمُونَ قِفْ بِالصُّورَةِ الْمُسْتَقِيمِ أَنْعَمْتَ الحمد لله